λαω ηλι, μερια λαω αν δε μενεια, ينسى μπρα γινεσαι δικαι γουινεσαι, ονα ρεγει, ηλγαντι εγζω μεν شفت منه الخطيه أسامحه وحطها من فدايا عل عسايا يمكن كذا أو كذا ياه أهم شيء ما نحده على قصاه مع دقة الجوال ليطري عليها لطول غيابه لزومه تحارا لا طول غيابه غياب اهل زوما انتحروا لو فايله باب مثنيه يا ينسى دقائق قوي ينسى رجل عندي عزوم من دويه بس المفارق ماني فب طاريه بس المفارد ماني يا حب طاريا يا صاحبي حطيت في الكبد كيا وانا له ولا قلت لك آه وسوم كلي بينات خفية من شاف حالي قال وفلان وشجاه يا لاتماني بحتفظ فضب وصيتن وصابها خيه وأشقاه وصيتن وصابها خيه لواجني بعضا لوعد مثنيه إياه إيا بغا ينسى دقائق وينسى وانا رجل عندي يعزو من قوياه بس المفارق ماني يا حب طارية بس المفارق ماني يا حب طاريان يقول قل الله جيت كل هدية الشوق يدفعني وقلبي توطى يا بعد حيا لي ويا بعد حياه قل تراني بالطعون تحدى بين المحاني ثبت الحضر منه ثم جرها جرت ذياب لشلفه ثم جرها جرت ذياب لشلفه لواء لي بعض لواء دمهنيه إلي بغى ينسى دقائق وينسى وانا رجل عندي يعزو من قوية بس المفارق ماني أحب طاريه بس المفارق ماني أحب طاريه